هدنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره ان هدنا اليك أصيب قال عدم يصيبه من شاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأبتغى المغال الذين يتقون الذي الذي يجدونه مكتوب العهد في التوراة والإنجيل يأبرهم بالمعروف ويناءهم عن المنكر ويحل لهم سَيَهْدِي الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَنَصَرُوهُ واتبعوا النُّورَ, واتبعوا النور